ولا تبخص الناس ولا في الارض بقية الله خير لكم بقی كنتم مؤمنين کو تمنی وئی کفی اور مرکن مدو آبار ان فال سی امین نرش انہلی مرشی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 لِئَلاَ يُصِيبَكُم مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمَ لُوطٍ مِنْكُمْ بَعِيدٌ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتم وراء يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل سوف تعلمون من ياتي عذاب يخزي ومن هو كاذب وارتقبوا اني معكم قريب ولم مع جاء امرنا نجينا 129. آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدينة كما بعدت ثمود وَلَ قدَدَ أَرسَلنا مُسَابِآياتِ وَسُ القان مُبين وَلَقدََ أَرسَلنا مُسَ بِآياتن أسُ القانٍ مُبينٍ إى فِيععونَ وَمَلَ إ وَمَا أَمّ فِنعونَ بِشيد.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 وَكَذَالِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَن خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لِّلنَّاسِ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ وَمار وَختِرُوا إَّا لجَلا عْدُودَ يَومَا يْلتلَ تَكََّمُ نَفْسٌ إِلَّا, إلا بِدنِه فمِن مُم شَطُ وَسَع فأََّ الذيينَ شَقُوفَ ف الن فَف النَّارِنَهُم النار فيِيزَ فيِيع